يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبف منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُم اللَّه الَّ تَ السَّ أَلُونَ بِهِ وَلَ الرْحام إِ اللَّه كََ عَلَكُمْ